كثيرا من الأحيان يسألوني بعض الإخوة يقول ليش ما تدخل الباتوك يا شيخ؟ أقول يا إخوة يعني بصراحة بصراحة لما أراه من وقوع بعض الإخوة في الكفر شوف عيد مرة أخرى لا أقول عنه بأنهم كفار لم يكثر أحد منهم فكلهم على العين والراس إيه نعم كلهم على العين والراس لكني أرى أن بعض الإخوة يقعوا بالكفر والله يقول الكفر وليس بكافر نعم يقول الكفر وليس بتاخر كيف كيف بسبب يسوع نحن حين نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعيسى عليه السلام لا نفرق بين هذا وذا لا نفرق بين أحد من الرسل ما عندنا واحد أحسن من واحد كلهم الله عز وجل علمنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لا نفرق بين أحد من رسله. فعندنا سب محمد صلى الله عليه وسلم كسب عيسى عليه الصلاة والسلام ايش اللي بيصير من بعض اخواننا بعض اخواننا يراهم يسبون محمدنا فيسبوا يسوعهم ويقول لا لا انا ما بسب عيسى يا اخوان لا لا انا ما بسب عيسى انا بسب مين بسب يسوع وكأنه بالرجل يضحك على نفسه أو يغالط نفسه، فكأن يسوع غير عيسى، غير يسوع. يعني هل يقبل واحد فينا أن يسب ديفيد؟ يقول لا ديفيد غير داود، أنا ما بسب داود عليه السلام، أنا بسب ديفيد اللي عنده ولد اسمه سيمون. هل يقبل هذا؟ يسب واحد جون اللي هو يوحنا المعمدان؟ لا لا أسب يوحنا المعمدان، بس أنا ما أسب عيسى عليه السلام. ليش؟ لأنه اختلف الاسم بسبب التغير من لغة إلى لغة. هذا ما يقول بعض الناس يحاول أو يسول له الشيطان يسول له الشيطان هذا أقول لا إخوة الكرام لا يجوز هذا فأييس عليه الصلاة والسلام هو يسوع هو عيسى هو المسيح عليه الصلاة والسلام وهذه القضية أعجب كيف يختلف بعض الإخوة عليها أعجب كيف يختلف بعض الإخوة عليها فهذه القضية أوضح من الشمس في رابعة النهار أذكر قبل خمس سنوات اختلفت أنا وبعض الإخوة الكرام في هذه المسألة فقلت لهم إيش رأيكم نرجع إلى قول عالم من علماء الأمة في هذا الزمان ونشوف ماذا يقول في هذه المسألة بدل معنا وأخذ أعطي معاكم أنت تقولوا إيه وأنا أقول لا فوافقوا فذهبت إلى الشيخ سفر الحوالي شفاه الله وعافاه وهو أحد علماء الأمة في هذا الزمان لا لا لا, لا أحد علماء الأمة في هذا الزمان وأجريت معه مقابلة والمقابلة منشورة على صفحتي في موقع إسلاموي بعنوان هل يسوع هو عيسى هل يسوع هو عيسى وسألته إن كان يسوع هو عيسى فقال نعم فقال نعم مو بس أخي كلمة رئيس قسم على الشيخ سفر هذه قليلة الشيخ سفر أكبر من رئيس قسم ووالعميد كلية ولا مدير جامعة رجل له منزل علمية ومكان علمية يعني أعظم بكثير من هذه القضايا، القضايا اللي هي إيش؟ قضايا الإدارية. يعني ولولا أن الله تبارك وتعالى يعني ابتلاه بما ابتلاه من مرض، يعني لربما يعني كان له شأن آخر. لكن أسأل الله عز وجل أن يعافي المهم يا إخوان المهم المهم. فأقول إخوة الكرام، فبعض الناس يسب عيسى. يقول لا أنا ما أسب يسوع. فأقول إخوتي لا يسوع هو عيسى ومن سب عيسى ومن سب يسوع فقط سب عيسى. وهذا أنا أعتبره كفرا أنا أعتبره كفرا مخرجا من الملة أقوموا على إخوان بالكفر لأن الكفر لا يحكم به إلا بعد إقامة الحجة وبعد زالة الشبهة إلى غير ذلك هذا موضوع آخر أنا لا أكفر أحدا من الإخوة الكرام فكلهم إخوة مسلمين مؤمنين مشهود لهم بالخير والفض. لكن أقول هذا الفعل كفر هذا الفعل كفر طيب طبعاً فيجي كإخوة الكرام يقول لك لا عيسى غير يسوع لا لا كل هذا كلام ليس له قيمة لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الدينية باقي مسألة مسألة باقي مسألة ولا خلاص علينا كفاية لحد الآن لا أخي يعني أنا أقول نحن عندنا يعني في في علوم المسلمين في شيء اسمه يقول الكفر وليس بكافر يقول الكفر وليس بكافر يقول البدع وليس بمبتدع لأنه لا تنبني الأحكام إلا بعد زوال السبهة وإقامة الحجة إلى غير ذلك فبالتالي أنا ما أقول هؤلاء الإخوة كفار حاشا والله أنه كفر واحدا منهم فهم نجوم سطعت في سمس هذا البالتوك لكن أقول هم إخوة أخطأوا وهذا الذي أخطأوه قد يوقع بعضهم بالكفر عياذا بالله فأنا أقول نصيحتي للإخوة الكرام أن يتجنبوا لكن ممكن واحد إيش يقول إنت يعني مثلا إيش اللي بتمنع وإيش اللي بتقوله أن تقول أن تقول بأن الكتاب المقدس الكتاب المقدس يقول عن يسوع بأنه في طلانتكاء في حضنه هذه ما فيها حاجة أن تقول بأن الكتاب المقدس يقول بأن سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره هذه ما فيها مشكلة أن تقول بأن الكتاب المقدس يصف داود بأنه كان زانيا هذه ما فيها مشكلة تقول الكتاب المقدس هو الذي يقول لكن الذي لا يجوز لك أن تقول بأن داود كان زانيا وأن يسوع كان شاذا كما يقول بعض الإخوة الكرام أو أن تقول بأن يسوع كان يفعل كذا وكذا أو لا لا لا هذا كله لا يجوز نعم أن تقول بأن يسوع كان غليظا مع أمه كيف تقول يسوع كان غليظا مع أمه والله عز وجل يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية الذي يجوز أن تقول كتابكم يقول بأن يسوع كان غليظا مع أمي وأن سليمان عبد الأصنام وأن داود كان زانيا وأنه وأنه وأنه, وأنه. تقول كتابكم وتتذكر دائما وتذكر تذكر السامعين تذكر وتذكر السامعين بأن تقول وحاشاه أنا لا أؤمن بها أنا أبرئه عليه الصلاة والسلام مما مما تتوبه. لكن أن نتعاطى مع اسم يسوع لمجرد اختلاف اللفظ من لفظة إلى لفظة أو من لغة إلى لغة فهذا يعني أمر لا يبرر ما يفعله بعض الإخوة الكرام من خوض في نبي الله تبارك وتعالى طيب أسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن ينفع قائلها قبل سامعيها إنه ولي ذلك والقادر عليه